بوك تو چتردسة و دابت تسعة و أربعون تسعة و أربعون سبورت الرياضة. الرياضة. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضه؟ نعم، ينبغي ان اتحرك. نعم، يجب ان اتحرك. ايدم انا مشترك في ناد رياضي. انا مشترك في نادي رياضي. ني إيغرامو فوتبال نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم بونيكاد بليvamo احيانا نسبح احيانا نسبح إيلي بوزيمو بيتيكو. او نركب دراجات Nkab eldreat. U našem gradu ima futbalski stadion. Južedu fi Meditina kurat Kadam. Južed fi medinatina je kurat Ima također i bazen sa saunom. يوجد كذلك مسبح به ساونا ويوجد ملعب جولف, ويوجد ملعب جولف. Maža uđe u televizion? Maža Upravo traje fudbalska utakmica. To se radi حاليًا مباراة كرة قدم. Tu se radi حاليًا Njemački tim igra protiv Engleskog. المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي كوچه من, من سيفوز لا ادري لا ادري Trenutno je nerješeno. Halijam, ta'adul. Halijam, ta'adul. Sudija je iz Belgije. Al-hakam min Belžika. al min Belgika. Sada se izvodi 11. raz. الان توجد ضربه جزاء الان توجد جزاء جول 1-0 هدف 1 لصفر, هدف واحد لصفر.